Sûre el-Ḥad. Bismillāhi r-Raḥmāni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 فَأَنَّهُ يُغْلِلُهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي عِبْدٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن كُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إلَى أرْضٍ لِعُمُرِكَ إلَى يَعْلَمُ لِكَيْ لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِمِّ شَيْءٌ وَتَرَى أرْضَهَا مِدَّةً فَإِذَا أَزَلْنَا عَلَيْهَا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 ولا هده وولا كتاب منير ثان يعطي فيه ليضل سبيلا له في الدنيا خزيه ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن لا ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه فإن أصابه خير قم به وإن أصابته فتنة ونبع على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 121. جنات تجري, جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يليد 123. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة 124. فليمدد بسبب من السماء يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب النكيد فلينظر هل يذهب النكيد ما يضير وكذلك انزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من الذين اشتروكوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر الشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه. اصنان يختصم في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصف من فوق رؤوسهم يصب من فوق الحميم به ما في بطونهم والجنود ولهم 119. يحلون فيها من أساورا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 110. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 111. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 111. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 112. ومن يرد فيه بإلحاد بغلم نذقه من عذاب أليم 113. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطا غير بيت ال طائفين والقائمين والركع السجود واذين في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام في ايام معلومات على ما رزقهم من بنيمه الانعام فكلوا منها واطعموا بائس الفقير ثم يقضوا تفثم ويوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ إِلَٰهِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءً ير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فكأنما خر من السماء، فتختفه الطير، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحير.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 ولكل أمة جعلنا مسكن يذكر اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنية الأنعام فإلا وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّهِ, الله عَلَيْنَا فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، فكل منها وأطعم القانع والمعتر، كذلك سخرنا ما لكم لعل لكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال 119. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 111. أذن للذين يقاتلون سِيمَ لَقَدِير الَّذِينَ أُخْرِجُوهُ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا إِلَّا أَن يقولوا رَبُّنَا اللَّهُ 119. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد, ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 110. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن 119. وإنا هم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 110. وإن يكذبوك فقد كذبت قبله قوم نوح وعاد وثمور وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي كافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه نجلكنها وهي ظالمه فني خاويه فني خاويه على عروشها وبئر معطله وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بِهَا او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى, إلا إذا تمنى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُهُ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 فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لعناد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال للذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم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 تُصبحُ للأرضُ مُخضرَّةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغنيُّ الْحَميدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الأرض والفلك تَجْرِي 129. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء, ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم 120. وهو الذي أحياكم ثم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 مستقيم وإن جادروك فقول الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء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 صِر وَاِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأَرَبُّكُم بِشَرٍّ إِنْ 114. وبئس المصير 115. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 116. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 117. وإن الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 124. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره 126. إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وفي هذا ليكون الرسول الْعَزِيزُ عليكم الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ